عن قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رحمه الله رحمة واسعة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقربناه نجيا أي قرب الله موسى في حال كونه نجيا أي مناجيا لربه وإثيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير كالقعيد والجليس وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقربناه نجيا قال ادني حتى سمع صريف القلم وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلم وعن مجاهد نحوه وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده وقربناه نجيا قال نجيا بصدقه انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى في طه اشدد به أزري أي قوني به والأزر القوة وآزره أي قواه وقوله في القصص سنشد عبدك بأخيك أي سنقويك به وذلك لأن العضد هو قوام اليد وبشدتها تشتد اليد قال طرفه أبني لبينا لستموا بيد إلا يد ليست لها عضد وقوله ردا أي معينة لان الرد اسم لكل ما يعان به ويقال رداته اي أعنته قوله تعالى ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا معنى الايه الكريمه ان الله وهب لموسى نبوه هارون والمعنى انه ساله ذلك فاتاه سؤله وهذا المعنى أوضحه تعالى في آيات أخر كقوله في سورة طاها عن واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري إلى قوله قال قد اوتيت سؤلك يا موسى وقوله في القصص. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون واخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف ان يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما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 قال كلا فاذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون فأتي فرعون فقولا انا رسول رب العالمين فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه اخاه فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك وذلك يبين أن الهبه في قوله ووهبنا هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس هارون لأن هارون أكبر من موسى كما قاله أهل التاريخ قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم جده إسماعيل وأثنى عليه قال المؤلف أعني إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ومما يبين من القرآن شدة صدقه في وعده أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفى بهذا الوعد ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده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 وتله للجبين الآية والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل وقد دلت على ذلك ايتان من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها وسنوضح ذلك إن شاء الله غاية الإيضاح في سورة الصافات وثناؤه جل وعلا في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن إخلاف الوعد مذموم وهذا المفهوم قد جاء مبينا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى كقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إلى غير ذلك من الآيات، وفي الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقوله تعالى في هذه الآية وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة قد بين في مواضع أخرى. أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به على جده إسماعيل كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها الآية ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر وكقوله يا أيها الذين آمنوا